بسم الله الرحمن الرحيم ألأتي على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 ويطعمون الطعام على حبي مسكين ويتيم و أسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرًا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا وجزئهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودللت خطوفها تذليلا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 إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم